يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى فَقاتِلَُّ تَبغ حََّ تَفِي أَ إِلَ أَمّرِ الل فَإِن فَاءت فَأَصْلِحُ بَيْنَهُماَا بالِالعَدِلِ وَأَقَصِطُ إِ اللهَّه يُحبُ الْ المُقَصِطين إِ مَمُؤمنِنونَ إخْوَةُم فَأَصْلِحُ بَين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنهم وَنَاكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ